وكان يعني جسمه لا يتحمل شيئا هيكا العظم فكان يقولون له يعني أهله يعني نحن نريد أن نقدم طلبا للدولة يخدوه كبيرا عصر صحي فكانوا يحذره لا يدرؤون أن يأتوا إليها كلون له يعني أنت قدم بالفرحان يذهبون إلى أهله وأقاربه أنتم قدموا استرحام ونحن نخرجه فكان يحذره وكان يقول إن في صبرنا صبراً للكثيرين إن في صبرنا صبراً للكثيرين أنت لو كنت جالس وحدك. لو كنت جالساً وحدك هنا ومعك واحد آخر أنت تصبره وهو يصبره ورجوعك إرجاع له وثباتك تثبيت له فكيف إذا كان إنسانا معروفا في المجتمع أو له وظيفة أو له شهادة وقد ترك هذا وجهه لا يعمل شيء فقط ها بجانب المجاهدين يسمع ويحاول أن يقدم شيئاً ولو أن ينقل الأخضر ولو أن يزور أرباب روز وقت